Sayfa altmış bir, ayet doksan iki. Doksan iki. Lan tenal al birrhahta tuhibun, ma min bihi alim.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 لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لنْ تَنَالُ الْ البِروحََّةُم فقُ مِمَّ تُتحبون وَمَا تُفِقُ مِن شَيْء فَإَِّ اللهَّه بِهِ عَم لن تَنَال البر حتى فقُ مما تحبون وَمَا تُفقُ مِن شَيْء فَإَِّ اللهَّه بِهِ عَ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 لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله بِهِ عليم. وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون وما تنفق مِن شيء فإن الله بِهِ عليم. لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. Lentenalulbir hatta tunfiku min ma tuhibbun. Ve ma tunfiku min şeyin fe inna Allahe bihi alim. Lentenalulbir hatta tunfiku min ma tuhibbun. Ve ma tunfiku min şeyin fe 93 A كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كل إلا ما على قبل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 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كل ما على من قبل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 92-93. 92-93. 92-93. 92-93. 92-93. 92-93. 92-93. 92-93. 92 92-93. 92-93. 92-93. 92-93. 92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 Lentenalul birra hatta tunfikuu min ma tuhibbun. Ve ma tunfikuu min şeyin fe inne allaha bihi alim. Kullu الطaam ikane hillen li beni isra'il e illa ma harrama isra'ilu ala nefsihi قل فأتوا بالتوراة فتلواها إن كنتم صادقين قل فأتوا بالتوراة فتلواها إن كنتم صادقين قل فأتوا بالتوراة فتلواها إن كنتم صادقين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 قل فاتوا بالتوراة ففتنوها ان كنتم صادقين صادقين 93a 93b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 قلُ الطَّعَامُ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتَنَاهَا 94 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 93B 94 قل فأتوا بالتوراة فاتنوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون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 قل فاتوا بالتوراة ففتنوها ان كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون 95 ائن الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفًا وما كان من المشركين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 قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 94 95 ثم افترى على الله min من بعد ذلك الظالمون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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنْ لَتَيْبَ رَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kul صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفًا كان من المشركين فمن الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفًا كان من المشركين. 96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 إن أولَ بيتِ موضِعَِ للناس الذي ببكةَ مبارك وَهُود لِلْعَالَمِينَ إن أأَولَ بيت موضِعَ للناس سلَ الذي ببكةَ مبارك وَهُد إن أأَلَ بيت موضِعَ للناس الذي ببكةَ مبارك وَهُود إن أول بيت وضع للناس ل الذي ببكت مباركه وهدى للعالمين الذي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 إِنَّ <gülüyor> 95 96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 97 A 97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 فيه ايات بينه مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا فيه ايات بينه مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا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 فيه ايات بينه مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا فيه ايات بينه مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا فيه ايات بينه مقام ابراهيم ومن 96 97 a.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 الذي مقام 97 b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 إن الله غني عن العالمين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 ان الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الله غني عن العالمين ولله على الناس البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ولله على الناس البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر الله غني عن العالمين، ولله على الناس البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر الله غني عن العالمين.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 97a 97b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 فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا 98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 قل الكتاب لمتكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون قل الله على 97B 98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 Walillahi 'alan nasi hajjal bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inallaha ganiyun 'anil alamin Qul ya ahla alkitabi limat takfuruna bi ayati allahi wallahu shahidun 'ala 99 Qul ya ahla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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَتَىٰ صَدٌّون عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تبغونها هَٰذَا عِوَجًا يَتَّبِعُونَهَا عِوَجًا أَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا تبغونها عوجا أنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون هاجوَة تبغون هاجوَة أنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون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 قل يا أهل الكتاب لَمَّا تَصُدُّونَ عن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوجَاء تَبْغُونَهَا عِوجَاء وَأَن تُمْشُهَدَاء وَمَالَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَتَىٰ تَصْدُقُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ يَتَّبِعُونَهَا عِوَجًا يَتَّبِعُونَهَا عِوَجًا أَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَتَىٰ تَصْدُقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تبغونها عِوَجًا يَتَبَغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمنا تبغونها عوجا تبغونها عوجا أنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون قل يا اهل الكتاب لمت صدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما 98 99 قل يا اهل الكتاب لمتكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فرقة من الذين أُوتوا الكتاب يُعدّكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فرقة من الذين أُوتوا الكتاب يُعدّكم بعد إيمانكم كافرين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين 99 100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 وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتنا عَلَيْكُمْ آيات الله وفيكم رسول وكفَ تكفرونَ وَأَتُم تُتنْنا عكم آيات الله وفيكمم رسول وكيفَ تكفرونَ وَأَتُم تُتنْن عكم آيات الله وفيكم رسول وكيفَ تكفرونَ وَأَلتُم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 وَكيفَ تَكفرُرونَ وَأَتُم تُتْن عكم آيات الله وَفيكمم رَسول وَكيفَ تكفرُرونَ وَأَلتُم الله الله الله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 يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ Sayfa 61 Toplu Halde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 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم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 قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها هاجويا تبغون هاجويا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيع فرق من الذين أُوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين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 قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون هاجو جا تبغون هاجو جو أنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فرقة من الذين أُوتوا الكتاب بيردكم بعد إيمانكم كافرين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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ الَّتَيْبَ رَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ مُضِعَ الْنَّاسَ لَالَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَهُ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنْ لَتَيْبَ رَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ مُضِعَ الْنَّاسَ لَالَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَهُ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنْ لَتَأْبَ رَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ ضَعِلِ النَّاسِ لَالَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَهُ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين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 قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمنا تبغونها هاجويا تبغون هاجويا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيع فرق من الذين أُوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين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 قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمنا تبغون هاجو جا تبغون هاجو جو شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فرقة من الذين أُوتوا الكتاب بيدهم بعد إيمانكم كافرين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 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله